والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رَقَبَةٍ من قبل ان يتناسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون قدير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أي يتماس، فمن لم يستطع فاقعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.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 أو بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لمنه عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاء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 عصية الرسول وتناجو بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما نجوا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا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 وإنساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها عَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمُ الْكَافِرُونَ إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ هُنَا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 عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون منحدد الله من حد الله ورسوله ولو كانوا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 حصولهم وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقد فت في قلوبهم رعب يخربون بيوتهم بأيدي وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا لأول الأبصار ولو وكتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاء تركتموها قائمة على أصولها أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبه السبيل كي لا يكون دولة اتقوا الله ان الله شديد العقاب واتقوا الله ان الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا والذين تبوء الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أُوتوا ويُقْسِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن نَفْسِهِ فأولئك فأولئك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 148- ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم, لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نقيع فيكم أحدا أبدا 149-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 لئنتم اشد رهبة في صدورهم من الله لئنتم في صدورهم من الله ذلك لانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر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 كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها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 لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدير السلام, السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عن سبحان الله عما يشركون هو الله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 تلقون إليه بالمواد وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم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 السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعدام ويبسطوا, ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير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 أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا لك لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير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 ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم, فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاء المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرق ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايع لهم واستغفر لهم الله إن الله ظفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم, غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور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 إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا, صفا كأنه بنيان مرصوص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 وَإِذْ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إِنِّي رسول الله إليكم مصدقا, مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بَعْدِي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 فأي الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم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 إن العزيز ذلك فضل الله يأتيهم يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارة بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِلَّا إن عَمْتُمْ لِلَّهِ, إن زعمتم أنكم أولياء لله من فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنّه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا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 وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أما يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم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 إِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَأَرْوَجَنَا إلَى الْمَدِينَةِ لَا يُخْرِجَنَ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين لا تلهكم لا تلهكم أموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولائك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي أحدكم الموت فيقول, فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب, إلى أجل قريب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 خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ النَّصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ والله عليم بذات الصدور الم ياتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم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 جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها خَالِدِينَ فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك, أولئك أصحاب النار خالدين فيها خالدين فِيهَا وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وما يهدي قلبها والله بكل شيء عليم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن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 فَأُلَآئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِذْ تُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَكُمْ وَيُعْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فقلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن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 إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم, إن ارتبتم فعدتهن ثلاثه أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه, سيئاته يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهم وإن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 وَإِنْ تَعَسَّرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر وكأي من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبالا أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا عاد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا للألباب فاتقوا الله يا للألباب الذين آمنوا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 الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا, لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاق بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك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 ونبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأ العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بعد ذَلِكَ ظهير عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائيا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 وبإيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغل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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ